يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ خَلْقَكُمْ ثُمَّ إِنَّ فَلَقَنَّاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكروا الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرزكم طفلا ثم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 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا غَيْبَ تِهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْكُبُورِ وَمِنَ الْمَسِيَّمِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُنِيتٍ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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يظُنُّ أَنَّهُ لن يَنصُرَهُم وَفِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ثُمَّ ليقطع لِيُنظُرْ هَلْ يُذْهِبُ كيده مَا كَيْدِهِمْ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 إِنَّ الله يذخن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ يحلون فيها من أثاور من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وفه البيت يل الطائفين والقائمين والركع السجود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 فكنوا مِنْهَا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ولينفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه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 من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فَلَهُ أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزحناهم ينفقون وَالْبُدِنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ ثَقَرْنَاهَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 إِنَّ الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بِأَنَّهُمْ ظلموا وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أُخْرِجُوا من ديارهم بغير حق إلا أَن يكونوا ربنا الله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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فك أي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير. أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا ايها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسك الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فالله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم رضوا والقاتله قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ كُنُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَاذِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله انزل من السماء مَاءً فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الحميد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 إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك, وادعوا إلى ربك إِنَّكَ لعلى هدى مستقيم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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير